بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أذنى الأرض وهم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 إِلَّا إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون 125-أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها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 Altyazı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 رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلقان فهويتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرح حبها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا, ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله